جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين في مسائل الباب السابق المسألة الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون طلبتم شيء من الباب نعم أخونا جزاك الله خير نقل من القول المفيد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الخامس ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون لقوله صلى الله عليه وسلم ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه قال ولكن هذا ليس على إطلاق بل النبي صلى الله عليه وسلم حلف ولم يستحلف في مواضع عديدة بل أمره الله سبحانه أن يحلف بقوله ويستنبئونك هو قل اي وربي وهو لم يستحلف نعم لكن الحديث قال جعل الله بضاعته جعل الله بضاعته وجعل الله بضاعته يعني يكون همة الإنسان هو المكاسب التجارية وترويج السلع وجعل الله بضاعته وهذا فيه ما فيه من عدم التعظيم لله سبحانه وتعالى نعم يقول أحشى الله إليكم وبارك الله فيكم يستدل بعض من يجوز الحكم بالقوانين الوضعية والدساتير بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك. أعد السلام. يقول يستدل من يقول بجواز الحكم بالقوانين الوضعية والدساتير. استدل بقوله فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك فيقول هذا دليل على جواز الحكم بما الجو عارف الجواب في المسألة السابعة التي اوردها الشيخ رحمة الله عليه قال في كون الصحابي يحكم عند الحاجة كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا فهذا مقام ضيق جدا والمقام يتطلب اجتهاد مباشر لأنه في ملاقات للأعداء وفي ظرف حرج فإحتاج إلى أن يبت في هذه القضية فيجتهد يجتهد بما يظن أن أنه, أنه حكم الله سبحانه وتعالى لا أنه يسن من قبله أشياء وإنما يجتد في تأمل الأدلة وفهم النصوص لكن اجتهاده عرضة للخطأ والصواب فمن يأخذ من هذا جواز سن القوانين الوضعيه أخذ من الدليل ما لا يدل عليه لا من قريب ولا من بعيد نعم يقول كذلك الأخ أحسن الله إليكم ذكرتم أن الخصال الثلاث هي الإسلام ثم أو الجزية أو القتال نعم يقول لعل الأظهر الإسلام أو الهجرة أو الجزية لقوله بعد ذلك فإنهم ابوا فادعهم إلى ثم قال فايتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم في الحديث يعني أول نعم. ذكر الخصال قال الإسلام على كل يتأمل نعم ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون ذمة واحدة يسعى بها ادناهم المسلمون ذمة واحدة أي ذمتهم ذمة واحدة فإذا أعطي الذمة ولو من أحد منهم فإن الواجب على المسلمين أن يحفظوا له هذه الذمة فدمت المسلمين واحدة لو أن واحدا من أفرادهم أو أحادهم ولو كان ليس من ذوي الشأن أو نحو ذلك فدمت المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم نعم يقول احسى الله إليكم ما حكم من درس الاقتصاد الإسلامي للتوظيف في وزارة الاقتصاد في بلده مثل هذه السؤالات الأولى أنه تحرر وتكتب الى جهات الافتاء وينظر فيها وينظر ماذا يدرس في هذا الاقتصاد وما هي المواد التي تدرس وما مدى يعني جدواها او ما مدى مخالفتها أما فتاوى في مثل هذه اللقاءات السريعه لا يمكن لا بد ان ينظر ويدرس هذا ال المواد التي ثم من بعد ذلك يكون الحكم على ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ تعلمون فضل الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وأنه كأجل عمره ولكن إذا كان لدي أولاد وزوجة أذهب لإيقاظهم لصلاة الفجر ثم أجلس في مصلاء في المزفل في المنزل إلى طلوع الشمس هل أنال الأجراء على كل حال إذا تزاحمت الفضائل يكون اتجاه الإنسان إلى العمل الأفضل اتجاه الإنسان العمل الأفضل ولا شك أن رعايه الإنسان لولده ومتابعته لهم وعنايته بهم ولا سيما في باكورة اليوم بأداء الصلاة وتأكد من قيامهم بها إلى غير ذلك لعل ذلك اجر له إن شاء الله نعم السؤال الثاني يقول لدي سفر إلى خارج المملكة لمدة شهرين أو أقل أو أكثر فكيف تكون الصلاة هل أقصر مع الجمع للضرورة إذا كنت ستقيم في البلد الذي تسافر فيه هذه المدة فإن حكمك حكم المقيم ليس لك أن تقصر ولا أن تجمع بل تصلي الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها تأمة في بيوت الله تبارك وتعالى شأنك كشأن المقيم سواء نعم يقول أحسى الله إليكم نريد نصيحة في الاجتهاد, في الاجتهاد في إخلاص النية لله تبارك وتعالى النية من أشد الأمور وأعظمها حاجة لدوام المعالجة لأن النفس تتفلت ويصيبها ما يصيبها وقد قال الأوزاعي رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فالنية تحتاج إلى معالجة مستمرة كل صلاة وكل عبادة وكل عمل يحتاج العبد إلى أن يعالج هذه النية وأن يتابع نفسه في ايقاع العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الرياء ويكون في ذلك مستعينا بالله تبارك وتعالى سائلا إياه جل وعلا مستعينا به أن يوفقه للإخلاص وأن يعينه عليه وأن يجعله من من أهله وأيضا يكون مجاهدا نفسه على ذلك كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم لنا وإن الله لمع المحسنين ومن النافع في هذا الباب أن يقرأ ما كتبه أهل العلم عن الاخلاص ومقامها العظيم وأنه يبارك القليل وأن شانه في الشريعة شأن عظيم عليه قيام دين الله وأن العمل لا يقبل إلا به فيقرأ ما كتبه أهل العلم وما جمعوه من النصوص والأدلة فإن هذه القراءة بالتأمل والتدبر نافعة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 اللهم آتِ نفوسنا تقوىها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولها سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك توب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآل ه وصحبه أجمعين جزاك الله خير